وكذلك نادرت لكم للسيرة يوم تومي صلى الله عليه وسلم في كتاب خلاشة نور اليقين في سيرة سجد المسلين ألويا لك صبيلة الشيخ عمر عبد الجبات رحمه الله تعالى قد كدرت ذي لزوفيتا تم يقود مفكية وفد نجراني سفاره امباو امeкуja unatoka na jirani na jirani ni mji ambao unapatikana baina ya Makkah na Yemen Anasema Sheikh rahmanahullah ta'ala fi al-sanah al-ashira ulipofikia mwanzo wa 10 wa utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wafada alayhi wafdun min nasara majrani au najrani likaja kundi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam la manaswara kutoka na jirani balaghao habarohu min hajiri alhabashi hawa manaswara kutoka na jirani habari za ndume ziliwafikia kufikia wale waislamu ambao walikuwa wamehama kwenda habasha etiopia walipokuwa nao jirani وكذبت اخبار عنتومه صلى الله عليه وسلم فتيه واسلام هوا وكانوا عشرين 20 رجلا ناهم نظروا قطعه من الجيران والي كانوا 20 ادابياو اللي كانوا 20 فاقرا عليه بالرسول صلى الله عليه وسلم القران فامنوا كلهم انتومه صلى الله عليه وسلم اَكَفَوْتُمُ يَا هَاوِيَ مَنَاظِرَ الْقُرْآنِ وَثِقَ وَكَمُؤْمِنٍ فَرَضَّهُمْ أَبُو جَهْلٍ عَلَى إِسْلَامِهِمْ أَبُو جَهْلٍ أَلَيْفُونَ هَاوِيَ مَنَاظِرَ كُتُبَنَا الْجِيرَانِ وَالْيَامِنِي وَكَمْ قَادَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو جَهْلٍ أَفَاوَ أَمْ وَلَاؤُهُ أَبُو جَهْلٍ أَفَاوَ أَمْ وَلَاؤُهُ فَقَالُوا لَهُ هَ wale manaswara wa kumwambia abu jahal lakum ma antum alayhi wa lana ma khtarnahu nyinyi mnayenu ambao mko ndani yake na sisi vile vile tunayale ambayo tumechagua kama nyinyi mmechagua kumpinga mtume basi sisi tumechagua kumwamini kwa hiyo husitulaamu kila mmoja na yako yake kahmanal awwa manaswara 10 wanazirana وكافر ومسلم قضيا نديريه طيب خلافا يا اهل دارثه ambao ماذا بسوما وفي 20 كثانه بمعنى هو موكا و10 وفصد عليه بعض نصارى نجران باجا من نصارى بوقفه نجراني وкаяدا قام نبي صلى الله عليه وسلم فسمع القران وكيتلي ذا قراني فاسلم وكافر ومسلم تيجاس رحمه الله اكفادا الدرس ال 31 الدرس ال 31 دارفا لا 31 وفات خديجه ده هيل لازم نقول كيفه ماما يبو بخديجه وزواج ثوده وعائشه رضي الله عنهن ننامن صلى الله عليه وسلم اجبو والهم هو ماما يته داود pamoja na Aisha Allah subhanahu wa ta'ala awridiye wote kwa ujumla Anasema Sheikh eh ni shukrani jana Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala fi al-sanah al-ashira ulifikia mwaka wa 10 minan nubuwah wa utsumi eh tohfiyat sayyidat khadijah mama yetu bi khadijah ambaye nimekiwa mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amefariki فحزن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا نطمه صلى الله عليه وسلم اكف حزنيكا سنه وكيفه تمكوات في خديجه رضي الله تعالى عنها لانها كانت تحبه وسبب خديجه اللي كانت ممتند متم صلى الله عليه وسلم ويقولوا كمبند وتمنع عنه اذى قريش bali mamaetu bi khadijah alikuwa asimkingia sana kifua mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka mana mauzi ya makuraishin fatazawaja baada wafataha bi sauda baada an tufi anha zawjaha qayo badaya haba mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ammu wa sauda mamaetu sauda na hapa ameolewa na mtume baada sauda kufiliwa na mume wake na namtoto salama alikuwa na wasa na ndoa ya nani ndoa nani wajane mtume sallallahu alayhi wasallam sawa wakati na kuta amani na bilahi wa rasuli wa falata qaribaha nam na huyo mama yetu bisauda alikuwa tayari kisha muamini allah subhanahu wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallama na akawafinga akaenda kinyume na watu wake wa karibu watu wa karibu sawa kufaraishwa na kuslimu wake لكن يا كم وميني الله لم تومي نا أكاوى مفانيني أم وبينا طيب أنا سمى الشيخ رحمه الله وبعد شهر عقد على عائشة بنت أبي بكر أو أبي بكر من شديق وهي في السابعة من عمرها كنتم صلى الله عليه وسلم بعد موانتكم هو بسودة أكاوى من موانت عائشة رضي الله وتعال عنها na kipindicho mume wa Aisha alikuwa ni mkamisaaba sawa wala amiyatazawad fikra ng'eraha hakuna mwanamke fikra ambaye walikuwa namtishwa kama mamaetu hadid mamaetu Aisha wengine walikuwa tayari wamefiliwa na womezao wengine wamepewa sadaka sawa aliyekuwa fikra pekee yake ni mamaetu Aisha radhiyallahu ta'ala انها ودخل بها بالمدينه قلت اذا طلع ما اقدرني معك لافيكا مدينه يكون نمرت 310 انته موينزا قوات فازم وسلام leo وotro jazidi waaya namna mtume soota mali mohama met bi ancha tu na amrihu wa du an taqtezi dini na ata waqla bona taqtezi dini ni watsna ana quran alislam ana taqtezi jamili Vipo tomuwa mtoto mila kumina mbili. Mtoto mila kumina zati. Huyo mtoto mila kumina zati. Huko ambako na osoma. Huko msema ambako yuko. Anapendano na nomize liya wakuni. Huyo mtoto. Lakini kumambia. Adala mdoa. Etibadu mdoa. Jiuwa ngini. Jiuwa ngini. Jiuwa ngini. Jiuwa ngini. Jiuwa ngini. Mtoto mzongo. Mnajoa na ume. Mnajoa mambu wambayu. Watu wawayajua. Watu wafugwa. Ndiyo sababu ya wanawacho wengi kuharibika Ndiyo sababu ya wanawacho wengi kuharibika Lewo wanawacho wengi wanaribika Walai tazama Zama hizi unakutula mtoti kuna mtoti kuna mtoti kuna mtoti kuna mtoti kuna mtoti kuna mtoti Anajua wanaume zaidi ya kuhumi Mia wa kuna mtoti kuna mtoti Lakini kumabia aulewe etu badu mdogo Na hii kusama badu mdogo ni, ni kwa bazi ya watu Kuna bazi ya watu wakita Mtoto etu badu mdogo nabuna baadhi ya watu akija mtoto huyo kamafanya nini amekua kuna kutokana na hali ya uozo sawa fa ipulasa wa tisaa wa tisane la عاشره توفيت سيده خديجه في موقه 10 mama yetu bi khadija afa wamefariki fatazawaja ba'daha tauda thumma aisha wa hiya fi sabi'ati min umriha wadkhala biha fi almadina kwa kwamba kumim mama yetu bi khadija kama ifariki mtuny aliye sura wa salamu baada ya kamaa bi sauda kisha kamaa mama yetu aisha akiwa na umra wakati mitaba kisha akaanza kumngilia alipofika katika mji wa madina nabila za alaikum aisha toka ulimwongo kuumbwa hakuna mama msomi kama yeye سلما من فاريك مما يتحدث من أجل كم من أناني؟ أليس كم من أناني باعيشة وكثير من فاريك أكثر فاريكا يتحدث من أجل نعم طيب شكا نصيما رحمه الله مما يتحدث من أجل فاريكا يتحدث من أجل نعم الضرط الثاني والسلاثون درصل اثرت نبيلي وفات عمي هي كيفه عمياتي بمعنى ندغو وباباياكي كيفه عمياتي بعد وفاهه سيده خديجه بنحو شهر توفي عمه ابو طالب بعد ما مات بي خديجه كفاريكي كما كمده ومده موجا اكاوا امي فاريكي بلي بلي اني يكي ندغو وباباياكي امي ابو طالب فحزن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انتمى صلى الله عليه وسلم اثا ميزونك سنه بعد افليوه مكياته بخديجه بعد ميزي يومه وكان 10 افليوا وباباته ودوغه وباباته وسمي ذلك العام عام الحزن اقسم يا شيخ هو موقعه وكايتوا موقعه وحزون لكن هي لنا دليل يعني arina dalili. Kuli ulikuwa ni mwaka wa huzuni kwa Mtume صلى الله عليه وسلم lakini kuitwa mwaka wa huzuni dalila dalili. Sawa? Lkwa anahu faqada fihi zawjahu wa 'ammuhu. Kwa sababu ni mwaka ambao alimpoteza mke wake na ndugu wa baba yake. Wa kana 'ammuhu ya'taqidu sidqa ma ja'a bihi ar-rasulu صلى الله عليه وسلم. Ndugu wa baba yake القول انا اكبلي عبوديه ومسلمه صلى الله عليه وسلم انا اكبلي سوان الا انه لم يمتق بالشهاده الى اخر لحظه من احو من حياته لكني حجاليوا كنت امك الشهاده حتى اليفارقي عوبا من تعيير قريش واكوغبا عيب ايه ما قريش اسمهم بباي ونيو ومفوت دين محمدي عندما انا ketika masyairi Abu Talib kuna maneno ambayo alikuwa anayasema yeye mwenyewe wa laqad alimtu bi anna din wa laqad alimtu bi anna din muhammad min khair aldiyani albariyati din Abu Talib alikuwa anasema maneno nilitamua kuwa dini ya muhammadi ni katika dini zilizo kuwa bora kuliko dini zote laula almalama au hidhar masba guitar്�൩� <침> �്�ൖ ..]�൚�� hesiveൄຂ൩� accompanies 통령്ൗ�്൘ proport médi°്ൃ Marcheg�൩� Commentary�ร roundsomen compe� advantal lu vein inserts trong al hombre Crowd Vikt ¡Quan ggi記 думаю! Quito amicit yscy namikai neysver min... alar bathtarts installations axy 및 Jeremy �acak gerne! Ni 건 stains 象 unanimities ban flank Canada Nim applause line asking UH! Parents algia Kapı suscept ͐ watershed Kyung! wegs van ampoo 檜耳 ertime Nim ed climbing ounces an roku on lleicht arettes issippi �️ giggling down thous asaka bin lakiinte gara mkomeshajua kwa dini ya Muhammad ndio dini ilikuwa bora na ndio mwana alikuwa si muhani sawa wafii unzila na alipofariki hapo ni kipindi nitu salama alipokuwa namwambia ya ammi qul la ilaha illa allah ewe ammi yangu sema la ilaha illa allah falfako abu jahl famjana abdullah ibn umayya kuna athari zao baham mila ya abd al-muattalib hizo na taraku athari mila ya abd al-muattalib aka barker anamwambia khulle ila allah hasemi baka mshakasema huwa ala dini au ala millati abd almustali akawa mfariki alkiwa katoka mile abd almustali ntume sallallahu alayhi wasallam dawa meuzulika allah subhanahu wa taala akazisha kauli yake inna la tahdi man ahbabta hiki gawawe haumuongozi yule ambaye tunampenda walakinna allah yahdi man yasha lakini allah anaongoza mtakaye na hiyo ni hidayatu ataufiq hidayatu aina mbili fako hidayatu ataufiq na hidayatu alirshad hidayatu ataufiq kumwafikisha mtakaongoka katika njia sawa nini hidayah ya allah peke yake hakuna mwingine anataka anaweza wili yule ambaye allah atakamongoza haweza kuongozwa na yeye saa na kuna hidayatu alirshad ni yakila mlinganizi kualingania watu katika dini katkunjia sawa hii ni akila mlinganizi katika hii katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala tayib kwa sasa nasema fa nas'alullah an yukhaffif an ma baqiyat aqaribihi sallallahu alayhi wasallama tunamomba Allah an mukhafif shi Abu Talib famuja na wali bakia watoto wake wa karibu tunasema ramma mata Abu Talib ala al-kufr qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama لأسغفرن لك ما لم أنهاء عنه انتبه سلما اللي بفاريك أبو طالي بالثمات انت كوم بيام سماك الله ميدام سجاك تازوك كوم بيام سماك اللي بسمة من نهاية فنزلت الله قششة قوليك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يتغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا mimbaadhi ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kwanasema allah subhanahu wa taala na haikuwa kwa mtume na wale ambao leoamini kuwaombea mtamaa washirikina bimaana wale ambao leo kufalika katika kufuru na shirki haijuzu mslamu kumombea mtamaa hata kama watakuwa watu wake wa karibu baada ya kubainikia kuwa wao ni watu wa motoni kwaninsa unapokopa ni kafiri mshirikina haijuzu kumombea dua وسبابه ذو هتن مفايشه ذو هايتو مفايشه طيب الخلاصه arasemasha na bila sakab ad-dhalim ndo atakua mtu ambaye atakua na adhab ndogo wapi katika moto jahannam in ahwa ahl an-nar adhaban rajul wudiya fi ahmas qadamayhi jamratan min an-nar yahlimin min dima'ihum tumi zotana asema Haki ka mtu ambaye atakuwa na adhabu ndogo katika watu wa motoni ni mtu ambaye atasiliwa makama mawili chini ya nyayo zake aya kanyage Mtu huyu ataongoa mpaka ubogobogo wote fe nini uchie mchi Bimaana huyu ni Abu Balid ndo atakuwa na adhabu ndogo katika watu wa motoni ndo hiyo hata ingeamia motoni mle a katika hadithi nyingine nasema atakuwa via moto moto mfike kwenye macho mbili ya mgupeke yake kwanza huko kwenye miguu paka kwenye macho mbili ya nguwa hizi imefuli milele sawa sababu ya muhammi mtume sallallahu alaihi wasallam alqulatu wa kufupi wa ile sura la 32 wa filika sana mada عنه ابو طالب katyo makumi wa utume akafa am yake abu talib وهو أكبر أنصاري يلغفكوات وقفعني النسور منكم من صلى الله عليه وسلم ولم يسلم خشية تعيير قومي ولم يسلم خشية تعيير قومي ويأب طالبها قسلم وسببها وقفع أيب وطوات أقسلم سعى صلي على السماء الشيخ رحمه الله الدرس الثالث والثلاثون درسل ثلاثين نتاة إيذاء قريش للرسول صلى الله عليه وسلم مؤذي يا قريشي معتومه صلى الله عليه وسلم بعد وفاهه زوج الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه اخذت قريش تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم كبعد يقف عليك مكي وات متومه ببي خديجه قاموا عنيات ابو ظالم ما قريشي وكان ذا اقتت نحوذي ناني متومه صلى الله عليه وسلم ها فكانوا ينثرون عليه التراب واللواء ونموجيوا نبي مصطفي صلى الله عليه وسلم ويضعون اوثاق الحيوان الحيوان عليه في صلاته ونمصبري مصطفي كان ذاك سوالي كني الكعبة وانكمات عليه يتختفخو وميناما ونموجيوا مصطفي صلى الله عليه وسلم وتعلقوا به مره وقالوا له سكموا ذا الليكم فانيه هايو وكامبيا anta alladhi turid an taj'al al-aliha ilaahan wahida ibi wewe ndo ambei unataka niungu yetu yote awe mungu mmoja peke yake si tuna niungu mingi kwao unataka kutuambia hii niungu yote tuiate tufate mungu mmoja peke yake eh fataqaddama abu bakr wa khallathu minhum abu bakr alipoona alikuwa anafanyia maovu yale akawa ajikuja alipokuja akamtoa wale watu bimanaka akamtoka kwa watu wale watu kwa kwanibia atakutuluna rajula ayikula rabbiyallah hivi mnataka kumua mtu kwa sababu ya kwanibia tu mola wetu ni allah peke yake hivi mampiga mtu vita kwa sababu ya kwanibia muwabudu allah peke yake na hindo kawaida ya kila dai analenga katika haki kila analenga katika haki lazima awe na madui kila mmoja. Akinao kina ndani katika bawo kuna kuna nasufi, mashia, maibadi, watu wa kitu kimoja, watu ni lolimo moja moja wao masalai, kila mtu atakupenda. Lakini ukizungumza haki na kusema kwa hili ndipo tevu kwa sababu sisi ahlu sunna waljamaa ambapo akida wa islam tunasema Allah fi samaa Allah ipo ati, dunia mbingu saba, maibadi anakuambia Allahu fi kulli makani, Allah ipo kila mahali. في اهل السنه تنسمع القران كلام الله غير مخلوق قران لمنو يا الله سيكي اومبه مايبadi wanakumbia alquran مخلوق قران ليكي اومبه في السنه تنسمع عثمان ذو النورين لمنو يا نورين كواوا واتoto wawili wa mtume sallallahu almua ruqayya bada ruqayya kufariki akamuwa ummu kulthum tukamuita nani dhun nurain maibazi anakwambia awalu man kafara ni'mat allah asman huwa kwanza le kufuru ni ma ya allah ni somani sika sana ali ibn abi talib radhi allah anhu ni kat kama khalifa waongofu maibazi anakwambia khalifa ni kafiri na kumsubudia dua ibn ibn muljim al yamu ali wana mombea dua kwa kisabu vyao kwa ni mfano ni Sasa hizo uwaambie kwa maibadi ni kuzipotevu eh watu wakasirika lakini hawa wale hawa, kukasirika hawakasiriki pale ambapo maibadi wanasema wa Kismani ni katika watu wa kufanya mazao hawa hawapoburu kwa kusema ibadi wanasema kwa Ali ni kafiri hawathiriki lakini wanakasirika wewe kusimama ibadi ni kuzipotevu Alafu mtu anakuambia hata naumpenda kwa hiyo tusipenye kidini ki മസേല <tis> <tis males>, <querida> <all> Kwanza uko juu kwenye gaziza ya juu mpaka uko chini. Maibada akifungua msifi wapo. Masufi wapo. Aliwepa patikanie kichochote. Alafu maajabu wingoge kwa kapeo uongozi wa wanatokaga hata hivi ambapo waliiona maibada watamifara. Kwa hiyo watu lazima wa waone msimamo. Qul aamantu billahi thumma istaqim. Sema nimo muamini Allah kisha uwe na msimamo katika dini yako. msimamo ni kitu muhimu katika dini ama ukufanya dunia kwa sababu ya kufuza dini tambua kuwa hautuzikwa na hizo mali utaziacha ni satumia wengine kisha wewe utakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini umephotosha watu katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa hiyo khulasa wa darasa hili اصدق اذا قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه زوجي وعمه فايو ماوذي يكذذ معتومه صلى الله عليه بما ان قريش وكذذ معوذي متومه بعد اكفه منك واك عميكي حتى هم بقتلي ماذا وكانت هتقوم معتومه صلى الله عليه وسلم لكن الله كان يندله كنسى اذرث الرابع والثلاثون درتلا 40 34 الهجره الى الطائف apa syekh rahimahullah ame daga alhijra lakini usahihi ni zahabu ila at-taif na sababu safari ya mtume kwenda kwa ifu sio hijra alikuwa hijra ili kwatu ni safari ya mtume kwenda wapi kwenda kwa ifu arasema syekh rahimahullah لما راى الرسول صلى الله عليه وسلم اثهانة قريش به هاجر في السنة العاشرة الى الطائف مع زيد بن حارثة نبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما قريش ينازدهم كجلي يكابدى عند وادي الطائف الى هنا كما الطائف كنا وقتها ما تفعلني وما تنصروا كيف ديتوا مكنا نانا نا زيد بن حارثة زيد بن حارثة ولد كعطوم ولكن اكااتوا وهر ولكن اوطوموا واك تزاما دينيتي الاسلام من دينيي اللي باي حيتزامي قبيله حيتزامي ذليلوا نتو افن هو اللي كان في الكبار زيد بن حارثة اكامو واني ايه ام ايمن وكم ذا ناني وسامه بن زيد na kadaka viongozi wa muhtadha mtume sallallahu alayhi wa sallam alipotuma jeshi vitani alikuwa viongozi watatu kwanza ni zaid ibn harisa wa pili abdullah ibn rawaha na tatu jafar nabit ibn jamaa jafar ndugu yake lakini akamtia wasati wa kwanza katika viongozi akamtia nani zaid ibn harisa sawa kuonesha kwa uislamu sio dini ya ubahudi kwa akaenda kwa ili yaone kama kuna watu kwa mnusuru waweja ila saqif akaenda kwenye kabila la saqif kwaomba nusura eh wa talaba minhum nusuratahu ala qaumihi eh akaomba waweze kumnusudi kutoka na watu wapi eh faraddu alayhi raddan ghabiha lakini majibu yao yalikuwa ni majibu mabaya kwa mtume sallallahu alayhi wasallam لذلك اكو دعوه يحتاج الى الصبر والله لذلك كذا دعوه ان هيجيه وناسubira بسبب انك تقطانا من الاسلام منين صار وامروا سفهاهم وعبيدهم ان يصبوا ورموه بالحجاره وكغمتوا لوط وپمبببوا ومجني يعني ثايف يا سفهاهم ولو پمببوا پمببوا ومجني نا ولو اطموا وكوامبia mpigeni mtukane muhamadi na mpige mawe hatta sala damu min araqi birijlaihi tuna alayhi salatu wasalam akapigwa mawe thaaib mpaka dam zikaroa zikamiminika mpaka kwenye miguu yake mtume sallallahu alayhi wasallam wa kana zaid ibn harisa yamna'u 'anhu alahjar زيد بن حارثة الي بونى لي حالي إكبيدي يندؤا عند البلا في دموي ها كيفيه لتلون بدءا من ذاك فضلنا كذا نصحابه والمهامي بقى كني ماوي وانا جيتيه اونيمبه انا سمعت حتى اصيبا بجراحات في راسي امبقى زيد بن حارثة akapigo ama mpaka kapata majera kwenye kichwa chake yuko tu ananziwia nani mtume sallallahu alaihi wasallam adhibi hawa wali mnusuru mtume mtaka wakati na familiao mbele sisi kumnusuru mtume kwa kuziriisha tuna zakati kuziriisha tu tunaza mtume atunda tunge mnusuru mtume tukatia kifua chetu mbele ikiyo kama sunna za mtume zinatushinda ha atatwaambia mengi zabu an sunna ihadi sunna peke yake lakini sisi hawa tukiwa mbele ya makufar tunafika sunna tukiwa mbele ya watu ambao si waislamu tunafika uislamu si si hawa si kama ndarasa tuko tunangai na sheikh hatafika watu wa 10 ni darasa tuko tunasoma siira ya mtume sallallahu alaihi wasallam hapo sisi watu wa. Kuni. Lakini laiti ingelikuwa ni mpira. Mtu anakaa kwenye mpira dakika 90 mpirani. Na hadi naapoendelea mpaka za kuongeza za kuongeza mtu amekaa mpirani. Lakini kusoma maisha ya Mtume صلى الله عليه وسلم mtu anatoka kwenye. Ukiuliza kwa alafu akibi hapa baada ya zana ya Isha, kanaanza kuzama sana. Aliyekuwa hapo kwanza Magharibi atatazama sana. what i'm going to do ni hata maisha yetu kuyajua heh what i'm going to do ni hata maisha yetu haoteki kuyajua lakini maisha ya muziki maisha ya za mpira mnayo kweli tungeweza kujigeuka mbele ya mawe tukapigwa mawe mtina spiga mao ikiwa kama na ethereum tunamtuita والله ما نسكيكم عقوبتها ففتاه جبريل وقال له ان الله امرني ان اطيعك في قومك لما تنعوه او لما تنعوه معك بعد ان ابادم تلوك في وماوى جبريل اسمعك كما بيتك الله سبحانه وتعالى انني امرتك اني اذهبك اطيع kutokana na yale watu ambao mambo ambayo walikufanyia ya kupigwa mawe katikariyo azgina asemaye alikuja na malaika wa milima saneamrishwe malaika wa milima aweze kunyanyua milima au waangushwe milima yote watu wa Fai. lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ewe Allah na kuomba waongoze watu wangu hakika huwa jua liwafanya sawa mtume alayhi salatu wasalam akawa anwaombe dua فقال له جبريل جبريل kamaambia mtume alayhi salatu wasalam صدق من سماه الرؤوف الرحيم ان يسمع كويس aliyokuita wewe kwa ni mpole mwenye huruma watu wamekupiga mawe wakampiga masahaba wako mpaka damu zikaroa na majira lakini unaomba dua na bila shaka watu hapo ipo yakawa sababu ya kuongoka كسبابه يعو ngok. طيب وانا اسمع شيخ فلما لم ينل منه خيرا الفونا هو غونا خيري امبايو كايفاتا فالطائف رجع الى مكه بعد ان مرت بينهم شهرا اقوى ام رجع مكه بعد اكفى في مزمزنا اقوى ام رجع وapi مكه سواه ولما كان بنخل موضع يقرب الطائف وفد عليه نفر من الجن يستمعون للقران ثم لقد كانوا رجيا مكة كتبكم سمبل نايتوا نخلان كاريبا توجى اللي لقد كانوا يسمعوا قران منتوم فيله اللي كاجا كندي للمجني اللي كفانا نيني اللي كان يسمع قران يمتوم صلى الله عليه وسلم ها فلما سمعوه انفضوا له يلي ماذين اللي فسيكوا قران يك냠انز ساه ورجعوا الى قومهم منذرين ماجني كو... كرجوا كواوงิน كواونيا ها وابلغوهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يا لماجني كوامبيه ماجني منزاوا خبر ذا متو صلى الله عليه وسلم ها وقد قص الله قصتهم في سوره الجن الله امelezesta tao تساو... قصص ماجني هاي قصه الجن وقد قال لهم قل قل اوحي الي نذر انه ثمر او انه ثمن قل اوحى الي انه سمع نطر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به جت مدينه البغزيه اولى كما تمسكيا قراني تمسكيا منن يا عجبا يهدي الى الرشد maneno hayo anaongoza katika mongozo lolokuwa mzuri fa amanna bituka tumiamini yale maneno sawa mazini akawaaamini nini qur'an naagaretea kwa wao kwa nini kuwaonya fa yeye kwa anasema sheikh rahmuhullah akezungumzia kulaso ya aya ambayo tumefanya nini tumeyazungumza anasema lamma sadda al-adha haajara nasema hapa vizuri si safari au zahaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila at-taif maudhi alipozidi mtume sallallahu alayhi wasallam akawaaenda taif huwa wa zaid ibn haritha taifa mmoja na zaid ibn haritha wa araba amrahu ala safif akawana aenda kwa bani safif wa manusuru faradduhu alayhi raddan qabih وكمذيب مذيب بابايا واذا واذا او واذوه وكما آذوا النبي عليه الصلاه والسلام وكان زيد يدفع عنه الاذى زيد اكوى ارمذويا من الماذي الذي هو تقوم فانيه الدرس 35 درس 35 اثراؤه صلى الله عليه وسلم وميراجه ها safari yake mtume صلى الله عليه وسلم ya usiku na kupanda kwanje wapi mbinguni Anasema Sheikh رحمه الله wa fi al-sanati al-hadiya wa fi al-sanati al-hadia 11 ulipofikia mwaka wa 11 wa utumi akramahu Allahu bil isra wal mi'raj intumta Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu mtume safari ya isra na mi'raj فاطيراء اقراء معنا شنو هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ل سفريا ام كن على الله وتسلم يا اسيق كتوكا كني مسجد ومكه كندا كني مسجد فلسطين بيت المقدس جبريل اجانا بوراق وكفند بوراق اسيق ها وكتوك كني مسجد مفتوى مكه mpaka um, wapi uh, hey baitul maqdis palestina sawa walmi'raj amam yarid manakinini huwa su'uduhu sallallahu alayhi wa sallam ila al'alam al'ulu wa fihi furidatissalawatul khamsi ni safaria mutume kupanda mpaka juu ya mbingu saba mtume sallallahu alayhi wa sallam sawa na huko ndo ambapo pemefaradhishwa sala tano ibadah zote ilivuwa ni poko wa sifwa bimana wakati baina ya, ya mtume na Allah Jibrina analeta wahi ispokuwa ibadah ya taala mtume sallallahu wa sallam amifata juu ya mbingu sallam kwi pochea mwenyeka hili ukoonesha umuhimu wa nini masala alipofika kwenye bayi tulimaku kisifali palestina akakuta mtume akawasualisha kunambawa nasema liwasalisa bada kutawa kupakea bada ya soala na ngira asemali wasalita kabla kabla kutokea sala kwa hiyo sala hiyo ambayo ameadalisha hapo Allahu aalam. Sawa. Kisha baada ya kutoka kwenye Baitul Maqdis wakao mipanda yale yliojiri miguu ya kwanza ya pili ya tatu naanza kuona na mitume wa Allah Subhanahu wa taala mtanga katika kwenye mbinguni ya saba Jibrail akamfanya nini amesimama. Tumwambia endelea wewe mimi sasa kaendelea huko. Sina uwezo wa kuvuka hapa. Mtume akakaendelea akazungumza na Allah saahu saahu bila kumuona ni kwa kuna katika masala ya kuna masala ya furuu aliyatiqad yaa masala au bidishana ahlus sunna aljamaa katika istiqadi ambao wanabidishana watu wakhalifu ni katika usuli katika msingi lakini kuna masaili ambayo ni ya furuu aliyatiqad tofano tofauti baina ya ahlus sunna je mtume alimuona alla kunye yusafa au kumuona kuna ambao anasema kumuona anasema kwa kumuona kwa kaulisa hii ni kwa msema kumuona kwaani masuala ya furu'u alihakikati wenye kutofanya katika haya au vitishani sawa vile vile mtume amekwenda kule kunye yusafa kuna ambao anasema kwa amekwenda mwili wake na roho yake ongelea anasema tulikuwa ni roho tu mwili haokuenda lakini akaulisa hii ni kwa ameenda yeye mwili na nini na roho kuna ni maswala ambayo ni athuru ali aqad kutafotana katika ahadi sunna na bidishani saa vile vile maswala je mtu akifariki anaskia dua zonyo kumuombea kuna ambao anasema kwa haskia wengine anasema kwa nasikia haya ni maswala ya furu'a ali athibab na kutafotana kwa ahadi sunna kwa jamaa wala haya haya bidishani na kutafotana katika saa lakini wenye kukanusha kuwa Allah ataonekana siku ya kiyama ugena kwa maana kanusha nini msingi katika msingi ya aqida wa wa Allah Allah kwa kwa kwa kwa kwa hili, mtu kama na akapokea ya ya Musa nini, nini salam, അപ്പൊ കാ Kila kile ndio alampunguzia 5 5 5 mpaka zikabaki 5. Nabii amesema amebia na hizo ni nyingi lazima kupunguzie. Mtume anasema fastahiyatun. Nikasikia haya kurudia kwa Allah. Hisu zilikuwa 50 na ndio napunguza na napunguza. Zina baki 5 eti nende tena kupunguziwa. Nikaona haya. Nikaona haya. Kwa hiyo akaenda akakuta na hizo sala 5, akaambiwa ukisali kasali sala 5 na umma wako موقنا مكوينة... اتخذ صلي ثلاثه وخمسيك انا ليبوا وجرا و350 سواه وفي صبيحه ليله الاسراء علمه جبريل الثلاث اوقاتها البسيك اسبوعي البرزيا بقى يوسفيك اسبوعيات جبريل اتاجا اكمفندش صلاه ونياكاتي الصلاه جبريل اكد يوسفيك والصلاه اولا نذاك كمفندش لاكون صلاه الظهر akamfundisha sala ya zuhri sawa akawa na nyakati za sala alikomweza kumfundisha jibril akamfanya nini ameenda alkhulasa darasa hili kwa ufupi darasa hili fi sanati alhadia 10 akramahullahu bil isra wal mi'raj bil mafika 11 wa utume allah akamkirim safari ya isra wal mi'raj wa fiha furidatissalawatul khams نكون سفريين دفقة فرديسة سالة كانوا أن أسمى الشيخ رحمه الله تعالى الدرس السادس والثلاثون درسل السلسين نصيث دعوة القبائل إلى الدين انتم عليه الصلاة والسلام أكام ذاكو لنغني ما كبيل كيغت كدين ذل الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عشر سنوات يدعى قريشا إلى الدين باللين والرفق انتم عليه الصلاة والسلام alifanya miaka 10 akilingania kabila la qurayshi fikia katika dini kwa upole sawa na ulaini falma raa siddat inadihim mtume alipoona namna gani wanazidi kumpinga wa taasubahu alayhi na kuzidi kuwa kwenye macho yake wa manahu nashr ad-din na kumdziwia kwao kuzagaza dini na kuieneza خرج في السنة الحادية عشر من النبوة إلى القبائل في أسواقهم قد قرروا موضوعكم من الموجة ثم صلى الله عليه وسلم أكاموه قد أقول إما كبير من ديني أنا وفت السكوني أنا ونغني السكوني ثم صلى الله عليه وسلم وصار يدعوهم إلى الدين ثم أكوانا لنغنيتا كبير فكان منهم من يرد ردا قبيحة موضوعكم أبوالكم لم يجبوا ببايا ومنهم من يرد ردا حسنا و ونجنا وكيمjibu vizuri kwa hiyo watu walikuwa wanangania kuna ambao walikuwa lazibu vizuri kwa wengi na mjibu vibaya sawa wakana min aqbahihim raddan banu hanifa kabila ambao bali bali mjibu vibaya zaidi ilikuwa ni kabila la banu hanifa jamaa muslima mtilamata alkazab ilikuwa ni kundi la nani لامتلي مسيلهه الكذاب ام بعلداه وتومه هو بوان وهي قبيله لو جمع دول يقولوا لنمرزشا مذيب مبايا امتومه صلى الله عليه وسلم سوا خلاصه في هذه السنه 1311 عرض نفسه على القبائل منهم لما لينت البروفيسور قنداتشو ൐൐൐൐ ൞൐ ൓൐൐൐൐൐൐൐൐�൐൐ ཧ൐ ൐൐ དർ ൐൐ ൐�བ ൐ർ ൐ൖ أما سيما خلاصة في هذه السنة كتك مكهو عرض نفسه على القبائل سلما أكاذا كنت لكم مكفيلة في الأسواق كنت لكم مكفيلة في الأسواق كنت لكم مكفيلة في الأسواق فأجاب بعضهم ورد بعضهم ردا قبيحا من يظلم أنكم عنبهم مسليم ومن يظلم أنكم عنبهم فانين ومن يجيبون ببايا من سلما الله سلم طيب كقدر تاريخي اللي عموناقيه الدرس 37 دراسه لا 37 بدء اسلام الانصار موانز واسلامه وواطو مدينه واطو مدينه او اسلامه اللي وسقيها في اه انا اسمع شيخ رحمه الله في السنه ال 11 هو ما كان 11 قادم مكه سته نفر من عرب يثرب للحج وغادوا واتو وسته كتقوا ورابو ومدينه في ذي الحجه سواه تنجيوا كوا حجه ناو شريكنا كوا نفني حجه بالما كنو شريكنا كوا نفني حجه قهوا ورابو كتوكا مدينه وسته واللي كوا فني قبيله لا الخزرج sababu madina palikuwa kabila ngapi mbili zilikuwa na wadui al-aus na khazraj ta wakaja warabu wasita kwaone kabila la khazraj kwenda wapi maka kwa ajili ya hijja fadawaaumun nabii صلى الله عليه وسلم ila islam mtume alipoaona akawaligania wale watu wasita kwa islam zam leo kwa kiziadi watu hapo lokumlingania maziko mazeme kutoka watu m dengerenge unatoka sheikh mtu anapouguja demo la kwa siislam mlingania katika dini saa mlingania katika dini sheikh kisha kama inaingia na ile naingia taym thamasha taym anasema wa ila muawaratuhu fi tablighi risalati rabbihi kumtumia alaykumusalam alipo lengania katika uislamu hawa na vile vile akawaomba waweze kumsaidia katika kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala madina bimaana akawalingania na kumuambia mkirejea madina mpoe nini mlinganie wengine sawa faamanu bihi wa saddaquhu wal watu wa saba wa madina wakamuamini na kumsadikisha mtume sallallahu alayhi wasallam وقالوا فيما بينهم ولو تو وكانza kutuma baina yao wala to wasita wallahi innahu annabiyyu alladhi ta'iduna bihi alyahud fu la yasbiquuna ilayhi ahad kaso madina وكانza kwambia na kwa ola to wasita wallahi huyu ndo le nabii ambaye mayahudi walikuwa wanatumbia kwa mayahudi wasitanguliku mtambua kwa sababu mayahudi walikuwa wanajua kwa patakuja mtumwa kiara kwa mayahudi walikuwa na mji wa Muhammadi zaiki atakuwa vijua wao lakini wakamkata hasadan kwa hukm na hukm yake lakini walikuwa na mjumbe mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo wao madina ngoma والله huyu ni nabi ambaye kwa sababu mayahudi kipindishwe walikuwa wapi madina huyu ni nabi ambaye mayahudi wao natambia kila siku kwa hiyo wasitangulii kwake sawa walamma rabi'u ila biladihim zakaru liqaumihim ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولبرجعت كم جوو ومدينه وكان ذاكو elezea watu mtume tata kama kule kinakutana na leo mtume tumemwamini sawa wada wada wadauhom ila ila islam wakaanza kualenganya watu wa madina katika uislamu hawakufilimu toka kwaanda za uba wakaanza kualenganya watu wa madina katika uislamu fantashara zikruhu sallallahu alaihi wasallam katika mudun Katika midi ya Madina, utajo wa mtume wakaineya. Kabla atasika wapi? Madina. Lakini utajo wa mtume tahari Madina wumisahineeya. Wa hatha huwa baku islami arabi yasrib. Na hudho likuwa mwanzo wa uislamu wa watu wa Madina. Watu wangapi? Wasita. Walikuja kufanya hija. Waka kutana na mtume wakawalingania. Waliposlimu wakarejia Madina. Kulingania wa islamu wa Madina. مدينة من بالغتك مدينه انتميهك وانا تاج سواه خلاصه وفي هذه السنه بمنه موقعه 11 قدم مكهه للحج سته نفر من عرب المدينه فاسلموا ولما فدا موقعه 11 واربعه سته بوقعه مدينه وكان ذاهب مكه لاجل الحج وكسلموا ونشروا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في, في مدينه فوكان ذا استاذ ومثني وapi مدينه طيب ادرس 38 ما درس لا 38 بيعه العقبه الاولى ولم يقم بيعه من ثم صلى الله عليه وسلم من بيعه العقبه الاولى سواه في سنه 19 قدم 12 رجلا ها من عرب المدينه تزاما ما ط 12 وقعدت هنا وان جتوا هناك wa 12 kutoka Madina sawa au watu 12 min al-Awsi wal-Khazraj walikuwa shanganga bila mimi Aws na Hadra wala kama mwanzo walikuwa katika kabila gani la Khazraj lakini wakati 12 wakati wengine watu 12 kutoka wapi Madina walikuwa kwenye kabila zote mbili fa istama'u lir-Rasul sallallahu alaihi wasallam inda al-Aqaba au inda al-Aqaba al-ula وغسمم وكوسنيكم مطمع منت مسلمه انيتو العقبه العقبه الاولى وما فاجئوا ونفاجئوا ساه وبايعوا على الاسلام بشروط coi وكام بايع منت مسلمه كنا وكو اسلام وما شارك ساه وتسمى هذه البيعه في التاريخ بيعه النساء اي بيعه حتى اسوريا ينيتو كون بيعه ونواكه بسبب ان نواكه اللي قوههم سواء وكامب بيعه نبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء بما انه ولو ولوك 12 ومدينه ومسام جو محمد صلى الله عليه وسلم ولما فيكا بعده وكامب بيعه انك تقبلوا الاسلام سواء الا يشرك بالله شيئا وكامب بييا كوا هو تمشركش الله لاشو شطه ولا يسرق ولا هو تيبا ولا يزن ولا ولا يزن ولا وتزني ولا يقتلوا اولادهم ولا ها وترذقوا وتواو ولا يهتو ولا ولا ياتوا ببهتان يفترونه بين ايديهم وارجلهم ولا ها توجد نزسي اما تكون جو واو ساه ولا يعثوا في معروف ولا هتعات كتكميمه فان اوفوا فلهم الجنه نيكيوا كما تذكرا هذا وتكونا peuple ساه وإن أصابو من ذلك شيئا سواء فيكون كما وتفطيا فيك حتى hay chochote او اتذذيق حتى hay chochote فامرهم الى الله ففيكون كما وادركوا بما أصابو من ذلك بما ادركوا يكون كما وتذذيق حتى hay ambayo mtumali wapa bai ya kwa hay chochote فامرهم الى الله بس امر يانك الله يكون كما حتى kingeuka chochote katika hay inshaa ghafara ika Allah tataka tawami wa inshaa wa inshaa azaba natazama na hii hapa katika hili jambo kuna akida ahli sunna aljamaa kumtumia hapa bai'a na kumshirikisha Allah kwanza shirki na mtongoto wa islam na baba baya wasifaye nini wasibi wala wasidhi na wasiwe watoto wao wala wasizushi sawa wala wasiyasika katika mema ikiwa kama watetekeleza yote wanafika na ikiwa kama wakati ungeuka chochote kaskhaya amrioni kwa Allah bimaana shirki ni kathi dimotoni lakini kuiba kuzini kuua kuzua na kuasi kama si maasi ambayo anatoka kwa kafiri mtu huyo akifana mazambi yake hayo amruhu ila Allah jehamboleke ni kwa Allah Allah ki saka ta musamim, a'i ingebi funi bila azabu ou Allah ki saka ta muadzi ba limazambi doutor, e saka ta risul nasharajama Kila amintu man ya kufara, l'azaambi gubwa ha'nbao suya shiriki wala kufru Situ na seema, uyu amuliakei ko Allah Allah ki fenda ta mingiza, a'a samingiza funi bila azabu na Allah ki fenda ta muadzi bu salama zambiake lakin hafiti matonimilele Kila mu islamu, inya qayda muyelewa Kila mu islamu ta'i ingebi funi Kila mu islamu ataingepekea ispokone shirikina na ambali na ukafiri basi na katoka fri lini tar kuswala mtokea sana kafiri mtokea methio sani kafiri ili muislamu anaposali salatu amejikinga na na shirki amejikinga na maneno au vitendo vya ukafiri hasa ni lazima angepekea hata kenda moto ni lazima tangia hapo tu sawa hatta au na mazambia na kaskazimaambia alikuwa nayo hapa alikufa na chupa la kumbei mdomoni kila na swali akufanya kufuku shirki huyu amrekene kwa Allah lakiipenda hata mwazibu zile pombezake bali amgeza wapi kefu alkhulasa fi sanati athania 10 kad nakumbuka ni watu zungumzia ya mambo mmoja ananiambia استاذ khaifa kuzungumzia akhi kwa nini pia zungumzia Hiko sababu watu wa ta kunyapu wa ta kunyapu mbezi ni dhabi Lakini kuna jambo likubwa ambayo likuwa hapa ambayo, ambayo watu lazima walijue Kuna kumbila makhawari Ambo ni kata makundi ambayo na kufurijo wa islamu obyo Makhawari Kifani ya dhabi ukubwa wa ni kafiri kwa hapo Na hini stikazi mbo Ahalusuna toljama Hawa mkufurijo islamu kwa dhabi Lakini hini ya dhabi wa anayipanya niku, Nikuwa kubwa Anayisahiki athabu Anayisahiki athabu kwa kitu cha pole watu wenda Allah kanisaa mimi kanyapa kuni bila kufanini kwa zipa si ana akili wenda Allah kaniazibu na hizo mbingu kwa nadhani adhabu ni ndogo mbona nadhani atokiazibu si kwa moja motoni ni adhabu ndogo ni ndogo cheka kama taku moja tafuria watu ndakutufuo kichoko kifungua ile tafuria ya tani ya maji yameshamuka ule mtu akupiga anafunanga gani ndote sebone sasa ona nadhani hio pombe yako kipigwa motoru sekunde mbili eh hiyo uzinipo yako kapigwa motoru sekunde tano nadhani adhabu ndogo si si adhabu ndogo kwa watu wake maana lakini muzunguze katika sunna za jamaa kwa mtu hakufurishi dhambi kubwa isipokuwa shirki na kufuru sawa sawa anasema fi sana tisania ya 10 kadmatnaa hasra rajulan min almadina waqa'a min nabii waqa wa kaawamwasili watu 12 kutoka wapi madina fabayaahumur rasuul sallallahu alayhi wasallam indal aqaba wa gumpa bay'an thumma katthaba farajahu wa nasharud diina fil au fil madina wa karaja madina akatua nini atojamaliza huko tamerukea huko kwenye fulaku to jamaliza huko paib anasema wa lamma raja'u ila biladhim arsala ma'ahumur rasuul man yu'allimuhumul islaam walioislamu 102 wa Madina walikowaleo Arabu 102 wa Madina walioislamu waliporejea katika mjio yao ya Madina huko mtume akawatumia yule ambaye tukawafundisha dini uislamu sawa wayufaqihum fi ddin na kuapa elimu ya dini yao wanasemana ni Mus'ab ibn Umair ni Mus'ab ibn Umair mtume akawatumaka pamoja na Mus'ab ibn Umair wapi Ainda wa kumbisha dhini madini. Nuhindo jambu la kufani. Loto zaama awatua biblia. Wanasilimisa watu. Ela kuna watu kufu. Mukilejele usikuna kukana akuna tau. Muslima tau umuot. Muslima tau umuot. Unapamasilimita amutu la jimamu sa fiko tarasibu. Utafamishu hafibi. Suna biato ashadu. Nama zamira kupa alina. Alla. Ilaha. Ila Allahu. Unatika kamira parin mbele. alfrom tumia boswa kuna kuna ingiza wa dini bwana mbasai kuna ah kama ni marabu na mashaallah mashaallah mashaallah kumbe ajia baada ya apo le jamaa zake mkavare kuna kuna tumlimisantu mtasifu tara sibu kumtasiyama somo atomi hiyo ndiyo mofu dite dini ili wabega kadini sawa fine khuyo mtume aleyhissalam اكاوى وله وقت مناويل والبرج مدينه اكواكابذي ناني مصعب ابن عمير قام بي ننده مع هؤلاء واكفش الاسلام في مدينا سواه انتشر الاسلام بسببهم فازلمت كينيه مدينه بسبب ياو حتى لم يبق بيت من بيوت المدينه الا وفيه ذكر الاسلام kisa kwamba hakuna nyumba yoyote katika nyumba za Madina iliyobaki isipokuwa ndani yake kuna mtajamu au na uta cha Uislamu mtume aliendea wapi Madina kwa to Madina kila nyumba ina taja wa Uislamu sawa Spain Sheikh rahimahullah anasema aliadarsa 33 darasa la 39 العقبه الثانيه عتبه يفدي سواه في السنه الثالثه 10 من النبوه اللي بوفقيه عام 13ه وعتمه وفد على الرسول ثلاثه و70 رجلا وكان ده وناومه وغاثي وناومه 73 مع النبي صلى الله عليه وسلم وامراتان من المدينه لا وناوثه غابي واويلي kutoka مدينه بماذا قد توق مدينه كundi la watu 70 ngapi 35 wanaume 73 na wanawake wawili wakaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema 60 min alkhazraj katakuwa wanaume 73 wanaume 62 walikuwa kutoka kabila la khazraj wa 11 min al نوانا اوميكو من المجرد <سؤال> وقال بلا نليل لا أوس سوا فبايعوا الرسول عند العقبات الثانية هتو وقاموا بايعهم السلام وقالوا بايعهم هتو وققبالوا والسلام هتو سوا على أن يعبدوا الله ولا يشرحوا به شيئا قوى وتموابدوا الله فيك ياك نوالي أنساء مشرحوا فيه نحن نحن نحن نحن نحن نحن وا ايمنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم اذا هاجر اليهم نوقم بابهم تملقوا وتام وتامطوكيا مثومه اكيوا كما سهما قوا بمعنى وتملدا مثومه مع عدوي اكيوا كما اتاند قواو سواه ثم اخرج اثني عشر نقيبا منهم اي نقيبا بالرايسا سواه kisa katawale watu waliokuja pakatoka viongozi wao 12 miongoni mwao faqala lahumur rasul sallallahu alaihi wasallam achukeni kutoka katika ile kundi la watu 70 ngapi wanaume 73 na wake wawili mtume atatoa watu 12 kama viongozi so, wao sawa faqala lahumur rasul tunakwambia antum waqala waala qaumikum bima fihim sawa so, كفلاء نم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وانا كفيل على قومي مين دو ما كفيل بمعنى ني ندوا امباو منا, في... منا... جنسية ميزيكو كفيل انا دو ندوا كيتسوايداني ما وني كووكيلسا موكي... ونجيني بمعنى ني ندوا امباو منو وكيلشا hao wengine mkatawatu binawili akasema ni ndo ambao mnawakilisha hao katika watu wenu sawa kama jinsi hawariuna hawariuna ni wanafunzi wa Isa walivyomuwakilisha Isa kwa watu wao na mimi ni kafili katika umma wangu mtume sallallahu alayhi wasallam faraja ila almadina walawatabinnatan wa kadija wapi madina fantashara alislamu fiha akthar min almarra alula كوو اسلامو وكازا مدينه زايدي امره يا كوانزا بمعنى قل يقته لمره يا كوانزا اسلامو كازا مدينه طيب الدرس 40 درس 40 هجره المسلمين الى المدينه اسلامو تو كانza kuwapi kwenda medina wislamo kaanza kwenda medina Anasema Sheikh rahimahullah lama alimatu quraish بانتشار الاسلام في المدينه شددت الاذى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوم قريشي ولما قراشي ولما خبروا ان اسلام مدينه تيار مشكوا وكذبوا ماوذيكم استذاب مدينه اسلامنا ودديقوا ونقول نني ماوذي مع الصحابه كلمه اسمها غني الصحابه اسلام ولي وليصبري حتى ان يتم تفكيره ان دونا المصمم صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا اصفاء بني وتصموا اصحاب دام فوالذي نفسي بيدي نموا يلى اللي عندها نفسي يعني اللي في ايده لو ان احدكم انفق مثل اخذ ذهب كما كما مو واحد منهم اتتوا صدقه ايكو سنه ملموه اخذ ذهب ما بلغ مست احدهم ولا نصيفه Uwezi kazi kia ujira wa kili ambacho sahaba atatoaka mikuna wakin uwezi ya unusu yake. Kili ambacho sahaba atatoa hizi? Hizi. Sadaaka. Ujira wake unazini wewe kuleta mzimu wa ufuditina wa zahabu katos sadaaka. Kili upa nakuja mtu shia, anawati shi. kwa sahaba. Ajuhi bora msa sahaba. Alapumia akumia kwa kwa uwezi kasi maisha. ko na kisha Shia katakapo biyo wana wasi masahaba siku na mshadi paka na dua yao ambayo inaitwa allahumma al'an tuna mai quraish ewe allah wala ni masalama mawili ya kuraishi wangekusudia hapo paka naomba alafu mtu ukizungumzia hapo kwenye mbarishia mpotevu tunakusudia muislamama majidaa wa uislamu tena kasirika eh isiana asiji kama wao hukumkuona kasilika ni ulishima anasema masahaba wao wamekufuru baada ya mtume isipokuwa watatu au nne anakoa kama nathibishia allah istiabia ujinga albadah bimaana kuwa allah ni mjinga ngupimaana allah hajui jambo pale litokee Ukiwa someni aya za Qur'ani ambazo zimewatakata maswahaba na kuzunguka kama wao pevuuni wonyana kwambia a Allah amezungumza haya kwa sababu walikuwa wapi atatokea baadaye alikuwa kama sahaba baadaye watakufuru ndio mama nameni azungumza samta wapo kuseka hapo wakasema mama itu, isa, ni, ni fajim, mamako, kwa mama yetu Aisha ni mdzinifu hivi wewe paje mtu akwambia mama mtukane mama yako kwa mama yako ni mdzinifu futa utacheka acha hayo bila chukuta badilika tunawakezee mtuni mama zetu zizi alipofatwa msiani mama yetu Aisha na wanazu walikwapo kumzikishako ame mzini Allah akamtakaza kwenye sura tunnur lakini maishia anakanambia ni mzilifu na siku mahadi atakuja mahadi wao atakwenda mkufu kwenye kaburi lake ampige fimbo za za uzinifu alafu wao muslimi na Shia ndio yeye Sababu, kahawa, Ana kwa sababu wamekutia kakikumbe kaidi kakahawa Kaidi Anakua ndugu yako Kwa sababu wamekupa kilo cha sukari Anakua ndugu yako Kwa watu wanauzwa dini yao Kwa sukari na maharagi Na wangine mafrado Alafu wana kufu wana ziacho Ngekua wange nunuwana kabudi Tunawazika na mafrado yao hivi Kwa sababu wamekuchefitu ya maibazi Wana suma kwa kutumwana mekufuru Sasa atikia kaburia hivi tumzingana padre yake. Anyway subhana watu na miaka 60. Yuko mbonizi ya maisha. Kina napenda duniani kuliko kwa mtoto wa miaka 13. Turejelewa masomo yao wangu ni baina ya 60 na 70. Akizirisha hapo mtu ni ba. Kosi tuwatudia baada ya miaka 60 na 70 ndio tunachenzea hapa. Sasa mzee kwa kata uongozi miaka 60 nje. Anayipiti hafika saafi ya gari Wanda wa kai mungu ala wa kashu uyu ina lilla He Nakin ya wazi Wallahi iduni Hifu tujuhuliza tukali Atawa kituwa doba Miaka Debi nisama mtakuwa Na wikiwa basu wena fimbo yifi. Wikiwa Wena fimbo Elfumili na miya Miaka kama nese Sabina nga yiko mbele Sabina tani Yiko mbele ബീം നുസുരോ മൂംഗ് നുസൂ ബി Hawa nimesema kwao hawa kadha kadha haa ya kwanza eti kadimbou kuanzia kwa Allah mpaka matahadi aifa unadhunza sijuu kwa sababu tu labda ufate Prado maskini eh uendoka tokanako kule unakuja nako hivi au utafikisha tabu jumbura kata Tanzania kasapiga mlima pale Yesu haya ufikiri au hiyo prado ya kubwa na ajadi Allah a jaliye dunia katika mikonu yetu lakin asa jaliye katika? niyo yetu koo sabapo a tak jaliye dunia katika mikonu wa ku taipleka kutuna vutaka lakin asa jaliye apa? Sheikh a taki kwa ambiyyam kufuru Allah sa saipu mtukaan za mtukaan kwa Allah pwikushye na iskadi kama hizo na kupenda dunia kama haukum saha payim kwao walipoanza kuudhiwa wale makuraishi wa madina na makkah walipoanza kusikia kwa madina uislamu umezagara ikabidiwa fenini kuanze kuaudhi maswahaba faamaraum bilhijra ila madina mtume صلى الله عليه وسلم akawaamrisha maswahaba waanze kuhamia wapi madina walihati biikhwanihim alansar ili wasukutana na ndugu zao ansar bimana to madina faخرجوا min makkah khufyan وخرجوا من مكة واندروا يجفشوا يسمعوا ما قالوا بعضهم لصحابهم وخرجوا من مكة واندروا يجفشوا خوفا من أن, ان تمنعهم قريش من الهجرة فكوفي يا ما قريش وتوذي وكو وقتذا ففني فني هجروا هم سواه كل واحد ندوم بجماعه واحد يسألوا لو واحدا بعد واحد انا ندوم بجماعه واحد يجفشوا سواه طيب واراد ابو بكر ان يهاجر فمنعه الرسول ابو بكر ربط فنه هجره من مكه اتمكتازه فبقي ي معه بمكه قبلت بمدينه اسمه وافي مع ابو اسلام ومصحابه واتي والجوند والجيش اما تي القصه تاع زمان دي عمرين ومستمره كان قال مين نهاما موني سبك تساكي تبقي قون واجي ee ni zwesema zara moto munjara ko wona na moto zweko na tsamara rambo saona bona ko sima ya rambo na nsiya kunye ku khonye o tsana etiyo mara netsama ko ambiya njoni ile icho kisola taku tsimiti nge musi a tsimiti sawa tshila madara sanga bi sha Allah bot nimalize le اذكران بينه في مالي منا 24 الدرس ال41 درس 41 اتفاق قريش على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قريش وكفكوا الى وذ قوموا مطمه صلى الله عليه وسلم لما رات قريش ان الرسول صار له اصحاب وانصار يدافعون عنه وينشرون دعوته فموا على قتله فيما قريش والله مولانا محمد صلى الله عليه وسلم تاريخ يشكون وفواسي الصحابه اللي يشكون يكمنصروا ونملدا نك نكزعغز دعوهاتك وكاويك المياه كموعتلم صلى الله عليه وسلم تمام واتفق على ان ياخذوا من كل قبيله شابا waka wakubalianana kuachukua kwa kila kabila kijana zenswa nataka kumuua mtume mfano mababa na makabila yote yapo maka so ikiwa kama kabila moja zatasumuwa wanazoka kupiga vita kwa hiyo so chukue katika kila kabila kijana ili ionekane kama kabila zote zimejiunga kwa nini kumuua weyastemiu amama darehi kisha au vijana waqthanyike mbele ya nyumba yake eh faiza kharaja darabuhu darbat rajulin wahid akisoka tu wale wammpige kipigo kimoja what sawa liyatafarqa damuhu fi alqaba'il ili damu yake iine kwenye makabila yote inaonekana kama makabila yote yakubaliana kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam فلا يقدر اخاربه على محاربه العرب كلهم وسباب و هو قريب يا محمد هاونا وعوزو هاوتويزا كوواضغا حيطا العرب اوتي يبقى كما مكابيله يوتو تاكوسانيكا كمعوا العرب وا بس واتو وك واكيو قريب هاوتويزا كوواضغا حيطا العرب اوتي ولكن الله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتفق عليه قريش لكن الله akamjulisha mtume yale ambayo makuraishio yakubaniana waamarao bilhijrat ila madina allah akamamrisha kwa mawapi madina sawa akamamrisha kwa mawapi madina طيب الدرس الثاني وال40 درس الابيناموجا 62 هجرت المصطفى صلى الله عليه وسلم هو ما جاء في رسالته صلى الله عليه وسلم توجه الرسول الى ابي بكر انتم كده جاكو نانيكو ابو بكر واعلمه بامر او بامر الله له اكمجلش امر يا الله اليوموامرش يي فساله ابو بكر اسحب فقال نعم ابو بكر قام يقولزا جي تو ناسو بينا كنيو كوانا كنيو سفاري تتوا با من جنا ووي تسنا كسما نديو ثم هيا راحلتين لسفرهما كيشو كااندا من ينام ميلي يا يسافري nayo سواه واعطاهما لدليل او لدليل الماهر كي تا وكااوىا انتو امباي انجوا نجه السبب هاد الدليل امباي يواليكزا نجهيا قندى مدينه وكا وكوابا انتو امباي كاواليكزا وافي في السفريه واامر اهو ان يجيء بهما بعد ثلاثه ليال الى غار ثور وصلى وسلم kipindi anaenda mafurisho nipoje habari wali bidomo kweli wamfate mtume wa sallam wa kae ajificha kwenye ghaaru sauri kwenye ile pango la sauri tena abubakar ndio alimwambia la tahzan inna allaha maana wakati wali makafiri walipo kuja pale mpaka wakafika kwenye ile pango laisaiti kama mtu angejifanya hivi angekuwa miwaona kama ile hisa kujifanya kuja ndegi kataga It can beena So it is not felt for a stranger zat and refreshed When he saw Samuel A pu Cali there's no Job he'll have used my слов he said Industry innah alā chanting if the Lord heard of this kwa hiyo wakamwambia ile dalili aje baada siku tatu kunyapango la sauli ili awelekeze sawa tumba faraka rasul abubakar waahada lilmukabala fi kharij makkah kisha mtumwa salama kumambia abubakar akawa amefarekiana na bubakar kisha kumwambia wakutane wapi nje ya makkah sawa ففي الليله التي عزم فيها على الخروج من بيته الصف الشباب وشبان قريش حول داره فتقولوا سكو امطومي اللي قومي وكني يا كونداك ساس ايه ولي في جانا وكواميزوموكا نيني يومبا ياكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بداخلنا امطومي كون داني يا يومبا فلما جاء وقت الخروج امر الرسول ابن عمه علي binauumi ala firashihi ilipofyesha tawati mtume ko ndoka sasa wala vijamaika pamizuhuta nyumba mtume wanamsubiria sokwe mpige kipigo kimoja tu amuona mtume yuko ndani aka mamrisha ali alale kwenye kitanda chake la la yushakka احد في, في وجوده ايه ببايته saw ili wasijoke shakia kwa wakati nani kwa wakati ndani mtume salama kwa sababu wanabaki tuzama kule ndani labda naona mtu mdalala kwenye kitanda dodani yeye. Kwa mtume akamwambia alala hapa ili wale ukipekana tuzama ndani aone kama bado ni ngali hapa. Sawa? Waamrahu an yurudda amanat in nas ila ahliha. Mtume sallama akuondoka hivyo hivyo alikuwa na amana za watu kwa sababu watu walikuwa wanamwekeza pesa, mtume walikuwa wanamwamini na kumwekeza amana zao na mengine. bata kavimwachia anyakambia mimi naenda hizi amana usitoke hapa Mecca mpaka amerejeshe kila amana kwa ninayayo sawa tsumma kharaja ala a'da'ihi kisha mtume sallama akatoka kwa lawfi bi wale wale maadui yakapita pale pale huko akisoma eh waja'alna min bayni aydihim saddan wamin khalfihim saddan katka sura yaasin kuna ndio nasoma aya anatoka fa alqallaahu lawn alayhim allah akawa anazunjisha wala vijana wa وكلا لا فلم يره احد النقني يتلم هنا ثم صلى الله عليه وسلم ثم تقابل مع ابي بكر ايش كنت انا ابو بكر والرسول زمانك ثاني وسار حتى وسلى غار ثور واختبئ فيه وكاذا ام بكر اللي في غار ثور وكا مشفيت يا وابي كل شيء هب ان شاء الله في فتأتنا من ذلك الاجئة إن شاء الله تأخذتنا من ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الكتاب وصلنا حتى نلقاه وهو أرادنا عنا سبحانك اللهم بحمدك نشد لا إله إلا عنك نستغفره قطب لك وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بعد آذان ما سلم أول ما تدفتنا السؤال